رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واصبر على ما يقولون واهجهم هجرة جميلة وذمي والمكذبين وَالذَّمِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولَئِكَ نَعْمَتُ وَمَأْوَاهُمْ قَرِيبًا إِنَّ لَدَيْنَا أَنكَ لَوْ وَجِيهَا وَطَعَامًا ذَا غِصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا يَوْمَ تَهُزُّهُ الْأَرْضُ تُرْجِبَ لَكُثِيبًا مَّيْلَا إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَهِيدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا فعصافر عون الرسول فأخذناه أخذه وبيلا فكيف تتكون فكيف تتكون إن كفرتم يومي يجعل ولدان شيبا السماء من فطر به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 ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَغْضَا وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ